أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل مُحدثةٍ بدعةٍ، وكل بدعةٍ ضلالةٍ، وكل ضلالةٍ في النار، ثم يا عباد الله، بعث الله عز وجل محمدًا صلى الله عليه وسلم، رسولًا نبيًّا وأيَّدَه بالمُعجِزات الظاهرة والآيات الباهرة وإن أعظم معجِزاته صلى الله عليه وسلم القرآن فهو معجِزةٌ ما بقي الزمان وإن من الآيات الكبرى التي أوتيها حبيبنا ونبيُّنا محمد صلى الله عليه وسلم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 شُقَّ عن صدر نبيِّنا صلى الله عليه وسلَّم الشريف ثم غُسِلَ بماء زمزم وأُتيَّ بطسْتٍ من ذهب مملُوءٍ إيمانًا وحُكمَة فحُشِيَّ به قلبُه ثم أُعيدَ إلى مكانِه وأُتيَّ بالبُراق وهو دابةٌ أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافِرَة عند منتهى طرفه فركبه نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أكرم من ركبه صلى الله عليه وسلم حتى اتى بيت المقدس فربطه جبريل عليه السلام بالحلقه التي يربط بها الانبياء ثم دخل المسجد فصلى فيه ركعتين اماما بالانبياء عليهم السلام ثم خرج وجاءه جبريل عليه السلام بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال له جبريل الحمد لله الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوَت أمَّتُك وعُرِج به يا عباد الله حتى أت السماء الدنيا فاستُفتِحَ له فقيل من هذا؟ قال جبريل عليه السلام قال جبريل عليه السلام جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح له فرآ فيها آدم عليه السلام وعلى يمينه أسودة وعلى يساره أسودة اذا نظر قبل يمينه ضحك واذا نظر قبل شماله بكى فقال مرحبا بالنبي الصالح ولابن الصالح قال جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل من هذا قال هذا آدم وهذه الاسوده عن يمينه وشماله نسم بنيه فاهل اليمين منهم أهلُ الجنَّة جَعَلَنِي اللَّهُ وإيَّاكُم منهم والأسوِدَةُ التي عن شمالِه أهلُ النار فإذا نظر عن يمينِه ضحك وإذا نظر عن شمالِه بكَاء فسلِّم عليه فسلَّم عليه فرد السلام ثم قال مرحبًا بالابنِ الصالِح والنبيِّ الصالِح ثم صعدَ به جبريل حتى أتَ السماء الثانية فالسُفتِح قيلَ من هذا؟ قال جبريل قيلَ ومن معك؟ قال محمد قيلَ وقد أُرسِلَ إليه قال نعم قيلَ مرحبًا به فنعم المجيء جاء ففُتِحَ له فرآ فيها يحيى وعيسى وهما ابن خالة عليهما السلام قال هذا يحيى وعيسى فسلِّم عليهما فسلَّم فردَّا ثم قال مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد به جبريل إلى السماء الثالثة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبًا به فنعم المجيء جاء ففُتِح له فرآ فيها يوسُف عليه السلام قال هذا يوسف فسلِّم عليه فسلَّم عليه فردَّ عليه ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد به جبريل ثم صعد به جبريل حتى أت السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل أَوَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قال نعم قيل مرحباً به فنعم المجيء جاء فرآ فيها إدريس عليه السلام قال هذا إدريس فسلِّم عليه فسلَّم عليه فردَّ ثم قال مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد به جبريل حتى أت السماء الخامسة فاستفتح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 مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد به جبريل حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء جاء فرآ فيها موسى عليه السلام قال هذا موسى فسلم عليه فرد ثم عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح فلما تجاوزه صلى الله عليه وسلم بكى موسى عليه السلام فقيل له ما يبكيك قال ابكي لان غلاما بعث بعدي يدخل الجنه من امته أكثر ممن يدخلها من أمتي ثم صُعِد به إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال نعم قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء فرآ فيها إبراهيم عليه السلام قال جبريل هذا أبوك فسلِّم عليه فسلَّم عليه فردَّ السلام ثم قال مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح وقال يا محمد وقال يا محمد أقرِئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ورفع صلى الله عليه وسلم إلى سِذرة المُنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقُها مثل آذان الفيلة قال هذه سِذرة المُنتهى وإذا أربعةُ أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران قال ما هذان يا جبريل قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات ثم أتي بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذ اللبن فقال جبريل هي الفطرة أنت عليها وأمَّتُك فلما غشي السِدرة من أمر الله عز وجل ما غشي تغيَّرت فما أحدٌ من خلق الله يستطيع أن ينعِتَها من حسنها فأوحى الله إلى عبده ما أوحى فخرَّ جبريل عليه السلام ساجِدًا حتى قَضَى الله إلى عبده ما قضى. ثم رفع رأسه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته التي خلق عليها له ستُمئة جناح منظوم أجنحته بالزبر بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت فخُيِّل للنبي صلى الله عليه وسلم أن ما بين عينيه قد سد وفرضت عليه الصلاة خمسين صلاةً كل يوم فرجع فمر على موسى فقال عليه السلام بما أُمرت قال أُمرت بخمسين صلاة كل يوم قال إن أمَّتك لا تستطيع خمسين صلاةً كل يوم وإني والله قد جرَّبتُ الناس قبلك، وعالجتُ بني إسرائيل، أشدَّ المعالجة، فارجع إلى ربك، فاسأله التخفيف لأمَّتك، فالتفتَ إلى جبريل، فالتفتَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى جبريل، كأنه يستشيرُه في ذلك، فأشارَ النَّعم إن شئتُ فرجع نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ربِّنا سبحانه وتعالى فوضع عنه ربِّه عشرًا فرجع إلى موسى عليه السلام فقال مثله فرجع إلى ربِّه فوضع عنه عشرًا فرجع إلى موسى عليه السلام فقال مثله فرجع إلى ربِّه فوضع عنه عشرًا فرجع إلى موسى عليه السلام فقال مثله فرجع فأمر بعشر صلوات كل يوم فرجع إلى موسى فقال مثله فرجع إلى ربه فأمر بخمس صلوات كل يوم فرجع إلى موسى عليه السلام فقال بما أمرت قال أمرت بخمس صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع خمسَ صلواتٍ كل يوم وإني قد جرَّبتُ الناس قبلك وعالجتُ بني إسرائيل أشدَّ المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمَّتك فقال نبيُّنا صلى الله عليه وسلم وهو الحي سألتُ ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلِّم قال فلما جاوز نادى مناد ام ضيت فريضتي وخففت عن عبادي وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رايت ربك فقال نور ان اراه وادخل صلى الله عليه وسلم الجنه فاذا فيها جنابذ اللؤلؤ اي قباب اللؤلؤ واذا ترابها المسك وَآتَا صلى الله عليه وسلم على نهرٍ حافَّتَاهُ قِبابُ اللُؤلُؤ مُجَوَّفًا فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوتَر أعطَاكَهُ الله سبحانه وتعالى ولم يمر صلى الله عليه وسلم على ملأٍ من الملائكة إلا أمروه أن يأمر أمَّته بالحجامة ورآ صلى الله عليه وسلم وناسًا يعذبون منهم إجال تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقال صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يا جبريل قال قال الخطباء, قال الخطباء من امتك يأمرون الناس بالبر وينسون انفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقِلون ومنهم قومٌ لهم أظفارٌ من نُحاس يخدِشون وجوههم وصُدورَهم فقال من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لُحوم الناس ويقاعون في أعراضِهم وفي ليلة الإسرائي يا عباد الله وجدَ صلى الله عليه وسلم رائحةً طيبة فقال ما هذه الرائحة الطيبة يا جبريل قال هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها قال ما شأنها قال بينه يتمشط بنت فرعون إذ سقط المشط من يدها فقالت بسم الله بسم الله فقالت بنت فرعون أبي فقالت لا ولكن ربي ورب الله قالت وان لك ربا غير ابي قالت نعم فاعلمت اباها بذلك فدعا بها فقال يا فلانه لك رب غيري قالت نعم ربي وربك الله الذي في السماء فامر فامر الطاغوت ببقره من نحاس فاحميت ثم اخذ اولادها يلقون فيها واحدا واحده فقالت إن الي ان لي اليك حاجه قال وما هي قالت احب ان تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد فتدفنا جميعا قال ذلك لك بما لك علينا من الحق فلم يزل اولادها يُلقَونَ في البقرة حتى انتهى إلى إذنٍ لها رضيء فكأنها تقاعست من أجله فقال لها ابنها الرضيء يا أمَّة يا أمَّة تقحَّمي فإن عذاب الدنيا أهوَن من عذاب الآخرة فإن عذاب الدنيا أهوَن من عذاب الآخرة ثم القيت مع ولدها واصبح صلى الله عليه وسلم بمكه وعرف ان الناس ستقذبه فقعد معتزلا حزينا فمر عدو الله ابو جهل فجاء حتى جلس اليه فقال له كالمستهزئ هل كان من شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال ما هو قال انه اسري بي الليله قال إلى اين قال إلى بيت المقدس قال ثم اصبحت بين ظهرانينا قال نعم قال فلم يظهر أنه يكذبه مخافه أن يجه ان يجحده الحديث اذا دعا قومه اليه قال ارايت ان دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال عدو الله هيا معشر بني كعب قال فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا اليهما قال حدث قومك بما حدتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اسري بي الليله قالوا الى اين قال الى بيت المقدس قالوا ثم اصبحت بين ظهرانينا قال نعم فمن بين مصفق منهم ومن بين واضع يده على راسه متعجبا قالوا وهل تستطيع ان تنعت لنا المسجد وفي القوم من راه فذهب يصف حتى التبس عليه بعض الوصف فجئ بالمسجد وهو ينظر حتى وُضِعَ قريبا منه فنَعتَه وهو ينظُرُ إليه قال القوم أمَّنَّعت فوالله لقد أصاب فكان حُجَّةً عليهم ولكن كثيرًا منهم يكابرون فالحمدُ لله الذي جعلنا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلنا من المُصدِّقين أقول ما تسمعون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 إن وقوع الإسراء والمعراج من يقينيات الشريعة وقطعياتها فيجب على كل مؤمن أن يصدق بها وأن يصدق بأخبارها بدون شك ولا ريب يا عباد الله واعلموا عباد الله أنه لم يشرع لنا أن نحتفل بالإسراء والمعراج وأن نجعلها عيداً لا في ليلة سبعٍ من رجب ولا في غيرها من الليالي ولم يُشرع لنا أن نخُصَّ ليلة سبعٍ وعشرين من رجب بالقيام ولا أن نخُصَّ يومها بالصيام ولا أن نعتمِر في ذلك اليوم يا عباد الله وذلك لأمرين عظيمين شريفين يُقدِّرُهما المؤمنُ تقديرًا عاليا أما أولهما فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أنعم الله عز وجل عليه بهذه الآية الكبرى وهو العبد الشكور صلى الله عليه وسلم لم يحتفِل بتلك الليلة أبداً ولم يُنقَل عنه من ذلك شيء أبداً يا عباد الله وهو إمامُنا وقدوتُنا في الخير وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رد ولذا يا عباد الله لم يحتفِل الصحابة رضوانُ الله عليهم بالإسراء والمعراج ولا التابعون ولا ولا الائمه الاربعه المتبعون لانهم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنيئًا عباد الله لمن تمسك بهذا الطريق القويم وأما الأمر الثاني يا عباد الله فهو أنه لم يثبُت أن ليلة الإسراء والمعراج وقعت في ليلة سبعٍ من رجب بل لم يثبُت يا عباد الله أن ليلة الإسراء والمعراج وقعت في شهر رجبٍ أصلا فلم يأت في حديثٍ صحيح ولا أثرٍ يُعتمدُ عليه ولا في تقريرٍ مستقيم أن ليلة الإسراء والمِعراج وقعت في ليلة سبعٍ من شهر رجب وقد اختلف العُلماء في تاريخ وقوعها اختلافًا عظيمًا وهذا يدلنا يا عباد الله على أن الاحتفاء بليلة الإسراء والمِعراج ليس من الدين لأن الله تكفَّل بحفظ الدين ولو كان في ليلة الإسراء والمعراج عباده لحفظ الله لنا تاريخ الإسراء والمعراج وله تم سلف الأمة بتقييد تاريخها تقييداً واضحاً بينا فلما لم نجد ذلك علمنا أن ربنا يعلمنا أن الاحتفاء بليلة الإسراء والمعراج ليس من الدين فاتقوا الله عباد الله وكونوا من المتبعين وإياكم أن تكونوا من المبتدعين فإن اقتصادا في خير وسنة خير من اجتهاد في بدعة ثم اعلموا رحما الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر شريف بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي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 اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمدٍ وسلِّم تسليمًا كثيرًا وارضَ اللهم عن الصحابةِ أجمعين وارضَ عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذُ بك من الشرِّ كلِّه عاجله وآجله يا رب العالمين اللهم ما قسمته من خير لعبادك فاجعل لنا منه خير نصيب يا رب العالمين وما كتبته من شر على عبادك فاعذنا منه يا رب العالمين اللهم اكرمنا بطاعتك اللهم اكرمنا بطاعتك اللهم اكرمنا بطاعتك اللهم انا عبيد من عبيدك قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك اللهم فاعطنا ما نرجو وامنا مما نخاف يا رب العالمين وعاملنا بفضلك يا اللهم عاملنا بفضلك يا العالمين اللهم عاملنا بفضلك يا العالمين اللهم, اللهم اعط كل واحد منا سؤله يا رب العالمين اللهم اجعلنا ووالدينا واهلنا ومن نحب من اهل الفردوس الاعلى اجمعين اللهم لا تحرم منا احدا اللهم لا تحرم منا احدا اللهم لا تحرم منا احدا اللهم اجعلنا مباركين يا رب العالمين اللهم اجعلنا مباركين يا رب العالمين اللهم اجعلنا مباركين يا العالمين اللهم انصر أهل الحق في كل مكان اللهم انصر اهل الحق في كل مكان اللهم انصر اهل الحق كل مكان يا رب العالمين اللهم بارك لنا في ولي أمرنا اللهم بارك لنا في ولي امرنا اللهم قلبه إلى الحق والتقى يا رب العالمين <تصفيق> اللهم قربه من الخير